I'm oh. Yeah. Amen. Oh, oh. Ba à la fa'polo و ولا God. Go on. Oh, <laughs> ضربت عليهم ذل تو 126. ذلك بأنهم كانوا